وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في عمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله قال ولقد رايته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربه من تحت كتفها يقول مالك رحمه الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغاير في اهدائه بين الحج والعمر اذا كان معتمرا اهدى بدنه واحده واذا كان حاجا اهدى بدنتين اي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفرق بين نسك العمره وبين نسك الحج فيجعل الهدي في الحج أكثر ويجعل الهدي في العمره أقل ولعله نظر إلى كثرة الناس في الحج وقلتهم في العمره أو نظر إلى عظم فرضية أو نسك الحج عنه في نسك العمره إذا كان يغاير إذا ليس هناك حد محدود يهدي بدنا يهدي بدنتين يهدي شات كل ذلك مجزئ نعم قال وفي <تصفيق> العمره بدنه بدنه نعم وفي العمره بدنه بدنه كلمه بدنه بدنه يدل على انه اعتمر مرة واحدة ولا عده مرات وفي كل مرة يهدي بدنه عده مرات وهكذا السلف كانوا يعتمرون وكما جاء عن عمر يفرقون بين الحج والعمرة في رحلاتهم وهذا متيسر بمن كان قريبا كأهل المدينة من مكة وما يعادل ذلك يذهبون للعمرة بسفرة مستقلة ثم يذهبون إلى الحج بسفرة مستقلة ومن تيسر له ذلك أي إفراد العمرة بسفرة وإفراد الحج بسفرة فالأفضل في حقه إذا حج. ان يحج مفردا يفرد الحج بسفرته لانه يفرد العمرة بسفرته وهذا الذي اختاره ايضا الامام تيميه رحمه الله في المفاضلة اي الانساك افضل الافراد ام القران ام التمتع فقال ان كان يستطيع ان يفرد كلا منهما بسفرة فافراد كل منهما بسفرة افضل لأن عثمان رضي الله تعالى عنه نهى عن القران وعمر رضي الله تعالى عنه نهى عن التمتع وكل منهم يقول أردت أن يكثر الوافدون إلى البيت وعلي رضي الله تعالى عنه قال في قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله قال اتمامهما أن تحرم بهما من دويريه أهلك تحرم بالعمرة من بلدك وتيجي تعتمر وترجع تحرم بالحج من بلدك وتيجي تحج وترجع لكن تجيب اثنين في سفر واحد يبقى كانك اقتصرت المشوار أو وفرت على نفسك عناء السفر ومؤونته إذا ما أفرد برحلة مستقلة فهو أفضل وعليه ابن عمر كان يفرق بين العمرة والحاج. لا يجمعهما. واذا حج اهدى بدنتين واذا اعتمر اهدى ايش بدنه نعم انا في العمرة ينحر بدنة وهي فاطمة بنت غار القاضي القاضي الحسيني ثم ياتي مالك رحمه الله بحكم الذبح والنحر كيف تنحر الابل في الهدي يقول العلماء النحر للإبل والذبح للغنم ويختلفون في البقر بعضهم يقول تلحق بالإبل فتنحر مثلها لأن البقرة عن سبعه مثل البدنة وبعضهم يقول تلحق بالغنم والنحر والذبح النحر أن تضرب البدنة في لبتها في نحرها والنحر هو النقرة التي بين العنق والصدر هذا التجويف الصغير هنا كما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف حالة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قبض ما بين سحري ونحري السحر الصدر هنا والنحر هنا حيثما تنحر الناق وهنا يفرق الفقهاء لماذا كانت السنة نحر الابل وذبح الغنم الذبح من طرف العنق من جهة الرأس والنحر هو الذبح من طرف العنق من جهة الصدر اذا نظرنا الى حكمة الذبح والى مشروعيته والفرق بين الذبيحة والميتة الميتة يحرم اكله لوجود دمها فيها والدم نجس فتختلط النجاسة باللحم وأن الدم كما يقولون طبيعته في الجسم قسمان قسم يجري في الشريان وقسم يجري في الوريد وأحدهما يحمل الغذاء والإكسجون للجسم والثاني يأخذ ثاني اكسيد الكربون من الجسم ويرده إلى الصدر ثم بالتنفس الرئه تصفيه ويخرج الشهيق والزفير كما الزفير يخرج بهذا الهواء عمليه تنقيه او اصلاح فنصف الدم صالح للحياة ونصفه الثاني سم قاتل فماذا يكون الحال عندما تموت الشاه يكبت فيها الصالح والفاسد ويغلب الفاسد على الصالح فتسد كلها وعندما تذبح يتخلص الجسم من هذا الدم فيبقى اللحم صافيا خالص لم يخالطه فساد فاذا كان الغرض من الذبح هو تخليص الجسم مما يجري فيه من الدم قالوا نظرا لان الشاة عنقها قليل والمسافه بين الذبح والقلب قريبه فيستطيع القلب ان يضخ الدم ويستمر في الضخ الى اخر لحظه من حياتها فلا يبقى من جزء من دمها شيء اما الابل لو انها ذبحت من اخر العنق تحتاج الى ضخ قوي حتى يدفع المسافه الطويله حينما كنا عندك عماره دور واحد تاخذ اصغر دينامو لما يكون عندك عماره خمسة عشر ادوار دو على اكبر دينومو يقدر دخل ارتفاع البعيد هذا فكذلك القلب حينما تدبح يبدأ في فتوره وضعفه فاذا كان في اللحظات الاخيره سيدفع بضعف فلما يكون مسافة طويلة لغاية راس الناجة يمكن الدم يقف في نص الطريق ولا يستجمعه فلما يكون النحر من عند الصدر يكون طريق الخروج ومسافة الدفع أقرب فيمكن تخلص الجسم من كامل كمية الدم فيه ولذا جاءت الشرع والسنة الحكيمة بأن جعلت النحر للإبل والذبح للغنم وايضا في نحر الإبل مع ضخامة جسمها وقوته أسرع لموتها فيكون أقل تعذيبا لها إذن مالك رحمه الله ياتي بصفة فعل عبد الله بن عمر في بذنه بانه طعن بالحربة في لبتها حتى خرج طرف الحربة من تحت كتفها وكتفها ينزل من السنام ويتدحرج الى ان يصل الى العنق ما بين اللوحين يدي الناقة يلتقيان عند اللوح الايمن والايسر عند ملتقى لوحة يديها الأمامية يكون كتف الناقة ومنه الى السلام. فمن شدة الضربة بدأت الحربة من اسفل العنق من عند اللبه وخرجت من تحت الكعن اخترقت العنق بكامله. لو اخترقت السكين العنق بهذه الصفة هل تكون الذبيحه صحيحة او انها باطلة? هذا فعل ابن عمر ويعتبرها صحيحة بل ويعتبر ذلك مساعدة للناقة في سرعة موتها فاذا طعنت بهذه الصفة يوسع الطعنة حتى تقطع الودجين او العروق ثم يسيل الدم والسنة فيها انها تنحر قائمة معقولة احدى يديها قيل اليسرى اذا هذه سنة ليش نحر الابل اما الغنم فهي باتفاق انها تذبح وتجدع على جنبها وجاءت السنة في هذا الباب وهو موضوع اراقه النفس بوجوب الاحسان وفي هذه النقطة يتجلى لنا مدى اهتمام الاسلام بالرفق وبالاحسان في العمل في الوقت الذي تزهق نفسها وتقتلها يوصيك بالإحسان والرفق به إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتل. دم بينك وبين إنسان وتريد أن تقتله قصاصا لا تعذبه بسلاح كال. ولا تعذبه يموت عدة ميتات بل يجب أن يكون القتل سريعا تحسن قتله وإن كنت تختص منه لحقك موت قلت فيه وتعذب فيه لا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة الذبحة فعل وزن فعلة يعني الحالة والهيئة وليحد احدكم شفرة وليرح ذبيحته قال يضجعها على ارض ملساء ما يكونش تحت حجارة ولا طوب تؤذيها ويأتي بالشفرة حادة ولا يحدها امامها يقول الفقهاء من الإحسان لا تحد شفرة أمامها الشاة تعلم وتحس بأنك تذبحها فلا تحد الشفرة أمامها ولربما شاهدتم كثيرا من الشيات تشرد حينما تراك تحد الشفرة تدرك ذلك والفقهاء يقولون قبل أن يذبحها يحد شفرتها بعيد وقبل أن يذبحها يأتي إليها بالماء لعلها تكون عطشة فتشرب وايضا قالوا لا يذبحها امام اولادها ولا اخواتها تذبحها بعيد بعيدا عن بني جنسها وجرب وتشوف اذا ذبحت شاة وسط الشياه وكانت الشياه تهيج وترغي حينما ترى الشاة ذبحت واريق دمها كلها تصمت وتصغي يأخذها شيء من الدهشة او الخوف اذا الاسلام يراعي الى هذا الحد شعور الحيوان فكيف نحن فيما بيننا لا شعور انفسنا اذا ذبحتم أحس... اذا قتلتم فاحسنوا القتل او العنوان الكلي ان الله كتب وكتب بمعنى اوجب كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القصاص في القتل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اذا كلها الكتابة فرض وزيادة يعني فرض موفق بكتابة الدين يكون مطلق قرض حسن عادي ولكن قرض يكون موفقا بكتابة قرض يكون بكتابة ورهن اي اقوى في التأكيد وهنا ان الله كتب بمعنى اوجب والزم وفرض الاحسان على كل شيء والشخص الذي يحسن عمله مع الناس قطعا يحسن معاملته مع الله واللي يسيب معاملته مع الناس من باب اولى ايش ان يسيب معاملته مع الله فالشخص اللي تراه دقيق في العمل ويحسن عمله اطمئن بانه بينه وبين الله يحسن هذا العمل ثيابك طعامك بيتك اثابك كل شيء مطالب انت باحسانك ثيابك اذا جئت لا تلقيه كما تلقي الاخرق لا اخذته وصفته او علقته واكرمته ما مال انت مطالب به في طعامك وشرابك اذا طهيت طعاما تحسنه بقدر ما تستطيع لا ان تجعله همجا ولا هملا لا كذلك كتبك في بيتك تحسن تنظيمها لا ان تجعلها كايش مثل ما بيقولوا كوسائل العطار ولا. لا كل إنسان اذا كان مسؤولا عن شيء ولديه اي شيء كان هو مطالب بالاحسان فيه فاذا كان الاسلام يجعل الاحسان فرضا من اين تأتي الاساءة من انفسنا لا يقع انسان في اساءه ولا تصدر منه اساءه الا تقصيرا من نفسه هو اما الاسلام فهو يأمر بالاحسان في كل شيء حتى قالوا انها قيلت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم يدفنون جنازه فجاء ونظر فوجد القبر معوجا، قال اعدل القبر عدله احسنه قال انه قبر مشرك قال ان الله, كتب إن إذا نعم إن الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه او ان يحسنه ولو كان قبر مشرك لكن انت مسلم تعمل الصنعة تدل على ايش صنعها فأنت تريد أن ينسب إليك الإساءة في العمل ولا الإحسان الإحسان في العمل اذا المسلم يطالب بدينه أن يحسن عمله إذا جئت بصانع وعامل، نجار حداد مو يجب أي شيء وأنت غشيم لا تصنع شيء فإذا ما أنهى عمله وذهب إلى حرشانه وجاء شخص ونظر إلى الصنعة ماذا سيقول؟ يقول جزاه الله خيرا او لا جزاه الله خيرا اذا جلبت لنفسك الخير او الشر وكما يقولون عبد العزيز بن بشر لما دخل على الخليفه في قضيه خلق القران وكان ابن مريسي قال يكفيك من قبح وجهه اهذا يناظرني ابن دؤاد فلما سلم عبد العزيز بن بشر ما رد السلام قالوا بئس ما ادبك به يا خليف مؤدبك ما ردت السلام باحسن منه ولا رددتها وقل لصاحبك هذا وكان في الجدار بعد من الذي صنع هذا الجدار المعيب قال الصانع البنة قال هذا العيب في الجدار ينسب لك انت صاحب البيت او ينسب الى صانعه الذي صنعه قال الى صانعه قال اذا صاحبك يا ربه في صنعتي فانا صنعت نفسي والرب اللي صنعني على هذا اذا الاسلام يأمر كل انسان واخذنا بهذا المبدأ فقط ما احتجنا لا تفتيش ولا مراقبة ولا نظارة ولا متابعه ولا شيء وكان كل انسان يعمل عمله ورقيبه الله وهي القمة في التشريع، هي القمة في الدين الاسلامي تعلمون حديث يبريل عليه السلام جاء وبالتدريج ملهد عجيب اخبرني عن الاسلام تشهد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج اشياء ملموسة ومحسوسة كل واحد يدرك ينتقل خطوة اعلى اخبرني عن الايمان ها دخلنا جوه ان تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله ما احنا شايفين باننا لمسنا بشيء من هذا كله ابدا لا احد يرى الله ولا احد يرى ملائكته ولا احد يشوف الكتب ولا حذر من الامم الماضية ولكن نؤمن نعتقد بها انتقل خطوه اعلى اخبرني عن الاحسان الثمرة قال ان تعبد الله كأنك ايه تراه فان لم تكن تراه وانت من ترى ايه فانه يراك ما يكون من نجوى ثلاثة الا ايه رابعهم ولا خمسة الا هو ولا ادنى من ذلك ولا أكثر إلهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل فلو كل إنسان استشعر بأن الله معه بأن الله مراقبه بأن الله مطلع على عمله لو عمل وهو يعمل وهو يظن ويعتقد جازما بأن الله يرى لا هذه لا هذه بطاله هذه عوجتها والله مطلع عليه لكن امأجل حسابه لو عمل على هذا المبدأ ويعلم بانه سيعرض على الله بعمله تعالى عملت البناء هذا معوجه تعالى هذا بنائك تعالى علجت هذا بغش هذا علاجك، هذا حكمت عليه بكذا هذا حكمك هذا خياطلك هذا هذا زرع كل انسان بعمله فلو كل انسان عمل بهذا المبدأ ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا عمل عمل عملا هذا على تنكيرها تعم جميع الاعمال موظف تاجر عامل اي انسان يقوم باي ولو لشخصه ان يتقنه ان يحسنه لمشى الناس بخير ولا بقى هناك نقص في العالم اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أول اولى من يعلم بهذا المبدأ يطعن بالحربة في لبتها حتى تخرج من تحت كتفها وهذا إحسان في لانه لأنه أسرع إيش لموتها والحرب اللي بضربة إنسان تنفذ هذا النفوذ تبكالة ولا حديدة حادة ولا كالة حادة إذن وليسن شفرته يحد شفرته وكذلك يحدد حربته وهكذا يسوق لنا مالك رحمه الله حكم البدن في الهدي عموما بأنها تنحر فتضرب من اللذبه من اسفل ولو نفدت الحربه الى اعلى لا يضر ذلك مع مراعات انه عند مالك في الذبح العادي للشاته او الدجاجة لا يرى ان تفصل الرأس من الايش من الجسم اذا ذبحت دجاجة او شاة لا ينبغي ان تذبح حتى تفصل الرأس من الايش وتقطع العنق مرة واحدة وهي في الحياة كما انه لا يجوز اذا ذبحت الشات من قفاها واخذت السكين من ظهر رقبتها وقطعت لانه في هذه الحالة تكون قطعت النخاع الشوكي قبل ان تقطع العروق وهي اصابه لو تركت لماتت هل بعد ذلك كان موتها بقطع عروق واسالة الدم او بقطع النخاع الشوكي لاحتمال ان تكون ماتت بقطع النخاع واذا انقطع النخاع لم يستطع القلب ان يضخ كل الدم الموجود في الجسم فحينئذ مالك لا يرى ان تذبح الشاتة من خلفها ولا يرى ان تفصل الرأس من الشات او الدجاجة اما بعدما تخرج الرحل الامر شأنك بها اذا نفاد الحربة من اللبة الى الكتف في البدنة لا يضر ذلك ولا يؤثر على حلية ذبحها